بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته آمين بكم في الخطوة الجديدة من رحلتنا في نجاح إلى حدود وأول محطة كلمة فيها كلمة في الدوافع الداخلية لأنو من غير الدوافع هتوفقين إذا كانش عندك دافع لازم تحتاج الدافع والدوافع بتجيلك طاقة والطاقة مع الدافع لواحدة مش كفاية ممكن كل واحد يبقى عمله نقطة كده بس مش هاتروحين يبقى لازم توصل بعدها لازم يكون عندك المهارة والمهارة كلنا ان أول حاجة في المهارة لازم تقرأ على الأقل كل يوم عشان دقيقة غير عشان ديها كل يوم تعرفين العاية بكون شوي انا بتكلمت عن الطاقة لازم تشرب مية انا فيه ناس تقولي في ناس تقول لي في حضراتكم كنت ببلد من البلاد كنا بجولة كنا بنزور فيها حوالي 10 بلاد واحد يقول دكتور لان لو شربت مية بالمنظر ده يعني حلمت الحمام قلت له انا عندي فكرة عشانك ساكتك تلبس بانثرز <تصفيق> الغرب من كده هو الموضوع ايه ما انت لازم تشرب مية ما انت جسمك 70% منه ميه ما انت لازم تشرب هو مش على كيفك انت مش حاجه لو عايزه ولا لا وايه اللي هيجيب لك سلف في شرايين فلازم توصل لمرحله انك تشرب ميه انت عندك دوافع وعندك تركيز على هدفك وعندك طاقة عالية وبعدين دين بدأت تتعلم وعندك مهارة جميلة جدا تعرف حقيقة المهارة دي في خصة كان كابتن اللي هو عبطان سفينة السفينة بازت المطور باز وما حدش عارف يصلح للمطور وعنده أخيرا لما كان كابتن واقف على الشرط المطور باز عد عليه شخص بسيط جدا قال له أنا سمعت أن أنت عندك مطور باز فيها قال لي هنا أنا ممكن أصلحه لك فكان كان عنده كان مدهش كده قال له فطر وخدوا على الغرفة اللي فيها الموتور فالراجل راح مطلع شاكوش صغير كده من جيبه وقعد يخبط على الموتور ويبص الموتور قعد يخبط على الموتور وراح لابس الموتور راح مخبط على الموتور وقعد يسمع الموتور واخيرا راح عمل مسمار معين راح ظبطه وراح خبط على الموتور وراح الموتور ماشي فلقيت الكارت كان كان تصحيح الالوه وش بقت عملت ايه قال له اه دي بقى المهاره بس استنى لما اشوف الفاتوره راح مدي فاتورة فاتوره الكابتن بصت الفاتوره اللي مكتوب فيها 100 دولار قالوا دولار عشان 10 دقايق انا عايز التفاصيل راح مدي التفاصيل قال دولار عشان خبطت في الشخوش الصغير بتاعي و999 دولار عشان عرفت فينا خبط فينا خبط دي هو دي المهارة الناس مش بتدفع لك عشان وقتك الناس بتدفع لك عشان قيمة وقتك انت عارف واحد يقول لي ازاي تعرف يا دكتور انا بيقالوا مثلا 20 دولار في الساعه بره طول ما انت عايزك تروح في الشغل بكره ان شاء الله وبتدفع لك 20 دولار في الساعه واقعد ما تعملش حاجة في الساعة دي وشوفنا هيدفع لك ما عادش بيدفع حاجة في الساعة بيدفع لك الساعة عشان كده في الانسان بياخد ملايين من الدولارات في السنة وثاني يا دوب عايش وعمال يشتكي اثنين بيشتغلوا في نفس الشركه شركه مشهوره في التامين اسمها لاند لايف واحد اللي كبير باجل ده بالدخل يعني كبير الراسمي على المعاش حاجه 80 سنه الراجل ده بيعمل فوق مليون دولار في السنه عايش في نفس الشركة بيستغل في نفس الشركة واحد تاني يا دوب عايش بيعمل 4 دولار في الساعة وعمل يستيكي ان الوقت صعب عمل يستيكي بس في شكل خلاص الفرق بين الاثنين بيبيعوا نفس الزباين بيبيعوا نفس السلعة ونفس الخدمة لنفس الوقت بنفس الطريقة كلهم بنا بس الفرق ايه هذا الرجل كل يوم الصبح يقوم بدلي يتمشأ واحد معاه برشوراء التعلانات عن شغل وعن اسم وتليفون والشرقة وراحتتهم فأماكن مختلفة في العرف البسطر يحطهم للناس فبيت ماشى وفي نفس بيبيع وعمل يحط كل يوم يحط بالقلفات كل يوم يحط الفي عده على البيت يخده 4 ساعة ماشي الصبح يدبع ساعة 6 خلص ساعة 10 وبعدين يرجع مكتبه من في اعداد هنا قانون العرقام العرقام دي كلها لازم تتكمن فلا في ناس يتلتظر في التليفونات ده كان بيعمل كانت تاني يصحى الصفحة الساعة 10 وروح يشتكي يوقف مكتبه يخد له واحد قهوة بيارة بجورنال وبعد يشوف إذا كان فيه الزبائم حلوين إذا كان حد يتصل بيه هو الحد طبعا سأل فيه يستمى فيه لكن التاري عمال يجري ساعل ابنه زمان قد بثار بين الابتين بيبيع نفس الشيء لكن مش بنفس الاسلوب واحد قرر أن يكون متميز وثاني قرر أن يشتكي وكل واحد فينا بيكبر على اللي هو فيه تلعطل البشر كده حكبرك على انت فيه فأنا لا أريد أن تكون عندي معارة ودلز معارة كل يوم على الأقل 20 ديال لياس مستغل الوقت اللي في السيارة هاد في أشرطة استفيد منها الوقت ده فما يحصل حوله ما دانيش لأننا مستفيد من ده. تمسك الناس الدنيا زحنا في الساعة كل ما وصل الساعة جينا ناس قلنا ما في الساعة حاول ساعة بقى بقى في الساعة ما خلاص عارف زاي ما هي كده بس حط شريط اسمعوا لا عارف اسمع اسمع القرآن ستعلم القرآن تحفظ القرآن احفظه وأنت في السيارة هدوس لحاجة راجعة جدا لأن لما تسمعه أكثر من مرة حطها بسمعها أكثر من مرة بعد ما تحاول تسمعه بس سمعيا أنت بتسمع وبتكرر أيفك وبعدين يسمعون. عرف لما توصل من شوار ملانة تكون خذي لك مثلا حتى حافظة حاجة جميلة جدا لينا أيامي ألف ساعة في السنة طافس بيم القرآن. ما أنا ما تودي اشتكي مش عارف. فاستغل هذا الوقت للحديث وتعلم. مليانا النهاردة عندك أشرطة في منتاجنا دكتور طارق صدوان عمري خالد عندهم حاجات جميلة جدا في تصير نبوية. اسمع اتعلم. انا بخلي سيارتي أنا شخصيا لو تخش سيارتي أكنها مكتبة. مليانا أنا لو مشوش أعوض وراء. اخذ معلومات على طول اسمع اخذ معلومات لو انا سايق اتمتع اتمتع احسن ناس في العالم واسمعهم والحقيقة زي ما قلت المرة اللي فاتت النهاردة المدربين العرب الفلسفة بتوعنا العرب من رأي انا الشخصي لا يقلوا عن الخارج بل يمكن يتفوق عليهم كمان انا عايش باربالي 30 سنة وعارف فعشان كده خد الناس من هنا اشتغل معهم لو اترك الجيزة الفرنساوي خد من بره كمان دهم نفسك كبر نفسك أنت عايش عايش، ودي قوة المهارة قوة المهارة. ها كل يوم على الأقل 20 دينار. اسمع أستطع سماعي. روح محاضرات بنفسك. ما إستنشج حد يتألك. لو شركة تفعلك رائعة، لما تفعلك خلاص تروح انت بنفسك. حتى حاجة. ولكن لو أريد خمس كتب كتب بنفس النوع، تبقى من اقوى 5% في, في العالم في هذا النوع. ما تود تسيك ده ستون النهار تقول حالة صعبة. مش حارس ما صعبة. حالة صعبة لأن أنا إنها صعبة. في ما تبتشيكي، في ناس عايشين حال ما كنت. لازم تتحرك، لازم تفكر بهذا السلوك. احنا كلمنا عن الدوافع وكلمنا عن الطاقة وكلمنا عن المهارة هذا دا كفاية عشان ننجح بجاية لكن في حاجة ما عملتهاش انا ما حتطاش في فعل. لو عندك مهارة رائعة الاوبتيارة كل يوم خمسين كتاب وما حتطومش في فعل، هتتجمب المعلومات دي كلها عندك معلومات كتير هتعملين المعلومات دي لازم تحطها في الفعل انا فاتم لو قايت كنت في مونتريال وطلعت مجيبها عشرين دولار وكل الناس اللي ما حطيتين في المحاضرة يعني خمسمية وستمية وستين دولار مين عايز دولار دول كلهم رفضو ديهم مع هذا في سيدة راحت أي ما بسش مالهمين وراحت جاية جاري عليها وظت دفعوها على العشرين دولار خاطعت الجابر رجع التاني عاد قلت لهم هو ده الفعل الجاي كل عمل يفكر يأخذ العشرين دولار نفسه العشرين دولار دياله دولار ومشت وطبعا موتها بطلت عن دي ثانيه كل ما راح دولار جو فرعش كده الفعل, الفعل الفعل الفعل اللي انت تعرفه تحطه في الفعل عارفين في قصة شباب مع بعض في الدمعة وكان فيه واحد متميز جدا باستمرار يقولهم عن الأهداف وعن الأهداف وعن تحقيقها وتحديدها وزي يعملوها وبيكلم جميل جدا جدا كلهم اتخرجوا وهو سقط عمل يسعد كل سنة وما ما يتخرجش ما بيخرجش وهيترافد اللي حصل بعدها بتلات سنين فرحوا لقابلوه انه ايه الموضوع انت كنت بتقول لنا كنت بنتكلمنا ازاي نقدر نحن نوصل لاحسن مرحله في حياتنا قالوا مش ظاهر ان دي حاجه الوحيده اللي انا عارف اعملها كويس الكلام ترى حد عارف وعايزين عارف يعملها ازاي عارف يعملها امتى لكن ما يعملهاش ترى حد بالمنظر ده جاي جنن ايه السبب يقعد يشتكي ويقول دي قاري ولا كان احسن من ده وانا اقوى من ده وانا اذكى من ده فرق بينك وبينه الفرق الفعل حطها في سعك انا مخوفك انت عارفين في تحديات لمساعده ايه تحدياتك بتاعت اول تحدي للنسال هو الخوف الخوف هو عدوك الاولاني الخوف من الفشل الخوف من المجهول الخوف من الاعتراض الخوف من الاستهزاء وانت عايز تسأل نفسك سؤالين في ناس في خلال ما انا خايف عايشين حلمي الحاجة اللي انا نفسي اعملها في ناس عايشاها قدروا عملوا ايه الحاجة الواحد بيعدي النهر بتاع دي مش تقف بره تقول والله عايز ادس الميه ولا يمكن تكونش عارف ايه ده تعدي النهر مش تقول تفكر لازم تعمل كده عشان تعدي الخوف على لما تقعد تسال نفسك سؤالين السؤال الاولاني الاسوء حاجه ممكن تحصل لي لو حطيت افكاري في الفعل ايه اسوء حاجه واحسن حاجه بسال يحصل ممكن تحصل لي لو حطيت أفكاري في كان في شاب فرنسي وكان في كيباك في العيادة هناك وقال يا دكتور انا عاوز على باريس وعمري ما سافرت بره قبل ومش عارف أعملين. تروح السؤال ايه اسوء ممكن السؤالين دول ايه اسوء ممكن قال لي قلت لي يا اسو لما تنجح انا راجع هنا تاني على كندا على كندا قلت لي اسو ما ممكن تحصل قال له حاجه هدور على شغلك انا هساعدك عايز اسو حاجه هتموت قال له لا في الحاله دي احسن حاجه ادي ولا هشتغل وهبقى كويس جدا وهبقى سعيد جدا في حياتي وحكناش حاجه طول عظيم ناوي تعمل ايه قالت سافر فكره السفر انت اللي هتقرر مش انا وراح مسافر الكلام ده بقى له سنين عايش هناك وعنده أولاد وتعلم لغات وبقى وتقدم لانه لا فلو هو قررش ان نحطها في الفعل كان حابة تعيسه حياته. ايه السبب؟ لن ينفسه حاجة ما بيعملهاش بيعملاش في هوريشتيك المستانين عشان كده الفعل الفعل هو اللي بيفرق بين واحد بين النجاح والفشل الفعل بيفرق بين السعادة والتعاسة الفعل بيفرق بين التميز والانسان العادي عشان كده حط افكارك في الفعل من الاولى النهاردة واي سود داخلي او اي حد كلمة يحاول يبنى عنك حاجة او هل عنك حاجة اسمع رأي عليك. لما حد يقول لك حاجة أقوله رأيك فيها لا يدل عليا ولن يدل عليا ولما شوفك المرة جا إن شاء الله هنكمل أفكارنا في الفعل وزي ممكن نحطها فعلا في الفعل إذا نأخذ الفعل وأفكاره ونحطه في الفعل ومن أول النهاردة عزك خد الطاقة بتاعتك عالية اتعلم واقرأ على قد ما تقدر روح محاضرات على قد ما تقدر جمع حط ناس حواليك الناس دول يدعموك ابعد عن السلبيين لأنه ممكن ينقص منك الطاقة بتاعتك في الوقت الحاضر بعد كده هنتكلم إذا ممكن نتعامل معهم. وبعدين حط أفكارك في الفعل ولما تحط أفكارك في الفعل حاجة نفسك وصلت لأعلى مراحل النجاح في حياتك ولغاية نقابلك المرة الجاهة إن شاء الله عيش كل لحظة عيش إنها آخر لحظة في حياتك خلي ده بقى أول فعل عيش بالإيمان بالله سبحانه وتعالى عيش بتطبع بأخلاق الله صلى الله عليه وسلم عيش بالكفاح عيش بالفعل وعيش بالحب وقدر قيمة الحياة والسلام عليكم ورحمة الله